اللهم اغفر لنا ولشيثنا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى السادس من محظورات الإحرام عقد النكاح ولا يصح لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلى البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر رضي الله تعالى عنه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك رواه مالك والدار قطني قال في الشرح ويباح شراء الامام للتستري للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا السابع الوطء في الفرج لقول الله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرفث الجماع وقال ابن المنذر رحمه الله اجمع على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع والاصل فيه ما روى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ولم يعرف لهما مخالف ودواعيه والمباشره دون الفرج والاستمناء فان لم ينزل لم يفسد لا نعلم فيه خلافا وان انزل فعليه بدنه وفي فساد الحج روايتان إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه لا نص فيه ولا اجماع ولا يصح قياسهما على الوطء في الفرج لأنه يجب به الحد دونهما والثانية يفسد وهو قول مالك رحمه الله وفي جميع المحظورات الفديه إلا قتل القمل لما تقدم وعن أحمد رحمه الله يطعم شيئا وقال إسحاق تمرة فما فوقها وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه في الجراد الجزاء وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي اثنين إطعام اثنين لأن المدة أقل ما يجب وعنه قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشر فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه هذا السادس من محضورات الإحرام وهو عقد نكاح العقد الذي يكون بين الولي والزوج يعني يعقد الولي لابنته بالإجاب ثم الزوج يقبل يحصل الإجاب والقبول بشهادة شاهدين يسمى هذا العقد لأنه بذلك ينعقد هذا النكاح هذا لا يجوز في الإحرام هذا قول الجمهور ورد في ذلك حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكف المحرم ولا ينكح ولا يخطب ينكح يعني يكون زوجه ينكح يكون وليا وكذلك المراه اذا كانت محرمه لا يزوجها ولي امرها اب او غيره فلا بد ان يكون العقد في غير الاحرام لهذا الحديث ويقول اروعه الجماعة إلا البخاري يعني اروعه الامام احمد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لكن الترمذي لم يذكر كلمته ولا يخطب اقتصر على لا ينكح ولا ينكح والبقون أرووا فيه ولا يخطب لأن الخطبة التي هي كونه يخطب امرأة من ولي أمرها وهو محلم تعتبر وسيلة إلى العقد فلذلك لا يخطب كذلك أروي عن أبي غطفان عن أبيه أن أمر رضي الله عنه فارق بينهما أرفع إليه رجل تزوج وهو محرم ففرق بينهما هكذا رواه عمام مالك ودار قتني هذا يدل على ان عمر رضي الله عنه استقر عنده أن المحرم لا يتزوج وذلك لأن الزواج. وسيله الى الوطء الذي قد حرم فلذلك لا يتزوج ولكن لو طلت امراته اجاز ان يراجعها في حالة الاحرام المراجع لا تسمى عقدا هذا هو القول الصحيح ذهب الحنفيه إلى أنه يجوز عقد النكاح واعتمد على حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم هذا حديث صحيح لا مطعن فيه رواه البخاري ومسلم ولكن أهل يقبل هذا الحديث قابله الحنفية وقالوا ابن أباس أعلم بها لأنها خالته ميمونة خالته بد أن يكون عنده علم ولكن أجاء ما يدل على خلاف هذا الحديث ثبت عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهي أكبر بنفسها وثبت أيضا عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت انا السفير بينهما هذا ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان السفير الواشطه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونه جزم بأنه عقد عليها بعدما تخلل وكذلك أيضا أبنى بها يعني دخل بها بعدما تخلل وكان هو السفير الواسطة كان ذلك في سنه السابع اي في عمره القضيه ابن عباس في ذلك الوقت كان صغيرا عمره عشر سنين فلاجل ذلك يمكن انه اخطا ولذلك سئل ابن المسيب عن حديث ابن عباس فقال واهم ابن عباس يعني انه اخطا ويمكن انه راى النبي صلى الله عليه وسلم عندما عقد وكان عليه ثياب الاخرام لانه في ذلك الوقت لا يفرقون بين ثياب الاحرام وغيره لباسهم كثيرا يكون رداءا وإزارا كلباس المحرم فبعدما تحلل بقي على لباسه وعقد عليه أبي عقد لها عليه وكان ذلك ايضا قبل أن ينحر هديه لأنه في سنة سبع التي عمرت القضية ساك معه هديا ولما انتهى من الطواف والسعي أكسر من رأسه أو حلق ثم أقد له عليها ولم ينحر هديه الا بعد ذلك فابن عباس راى الهدي باقيا ورانا ان الإحرام باق لانه يرى انه لا يتحلل الا بعد النحر لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل فنقول الهدي قد بلغ محله يعني قد بلغ المكان الذي يذبح فيه أو ينحر وإذا كان كذلك فلا يلزم أن يبقى على إحرامه حتى ينحر فليجوز أن لك قبل أهلا اذا طاف وسعى وحلق او قصر تحلل وليس الذبح او النهر من محلات الاهرام من المحللات لا في حج ولا في عمره في العمره عليها يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق, او يحلق وفي الحج يتحلل اذا طاف وسعى ورمى وحلق او رمى وطاف او طاف وحلق ولم يرمي يتحلل ولو لم يذبح لو اخر الذبح يوم او يومين لا يترتب عليه شيء يتحلل التحلل الكامل يحل له الوطء ويحل له النكاح ونه ذلك فهذا هو العذر عن حديث ابن عباس ولو كانه الصحيحين هذا هو العذر عنه ثم ذكروا أنه يجوز أن يشتري الأمة للتسري وغيره لا يعلم فيه خلاف <تصفيق> الأمة المملكة الرقيقة يجوز أن يشتري أمة يستمتع بها معلوما أنه لا يستمتع مداما محرمة لأن هذا يسمى بيع ولا يسمى نكاحه ولأن النكاح لا يملك منها إلا الاستمتاع وإذا اطلق في فتخ النكاح فالملأمة فإنه يملك منفعته هكذا هذا الشرط أو هذا المحبور المحبور السابع الوضع في الفرد الدليل هو هذه الآية قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا خسوق ولا جدال في الحج المفسرون إلى الرفاث في هذه الآية في سورة البقره أكثرهم يقولون الرفاث الجماع الرفاث غشيان النساء وبعضهم أدخل في الرفاث الملامسة والتقبيل وبعضهم أدخل فيه الكلام الذي يتعلق بالنساء وإن كان اجاز ذلك بعضهم نروى ابن جرير عند تفسير هذه الايه فلا رفث ابن عباس كان محرما وتوجه من المدينه الى مكه وانه مره امسك بذنب بعيده ثم انشد قوله وهن يمشين بنا هميسا ان تصدق الطير ننك لميسى فقال له بعضهم اترفض يا ابن عباس وانت محرم لانه ذكر كوله ننك النوك الجماع ولم يشا كيل امراه وقال بعضهم انه الملامسه لما أقيل له قال إنما رفض ما قيل عند النساء يعني ما تكلم به أمام النساء عند سماع النساء وها هنا كان بعيدا عن النساء ولكن أكثرهم فسر الرفث بالجماع ولم يصلوا فيه الكلام الذي يتعلق بالنساء أو يوصف عن جماعي ونحو ذلك أهكذا قال أن تصدق الطير أنا نوك لميسا ألميسا قيل إمرأة وقيل إن لميس صفة للملامسة ولذلك أنشده ابن جرير أيضا عند قوله تعالى أول أمس النساء في سورة النساء وقال أنك لميسا يعني أن أنك ملامسة أو لمسا أو نحو ذلك ولكن الأسترون قالوا الرفة في الجماع فمن وطئ في الفرج وهو محرم فإنه يرطل حجه يقول من رحمه الله اجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من المهورات هذا الإهرام إلا الجماع أَفَإِنَّهُ يُفْسِدَ وَذَكَرُوا أَنَّهُ إِلَى وَطِعَوَهُ مَحْرٍ أَفَإِنَّهُ يُؤْمَرُ أَبِئًا يُتِمَّ نُسُكَهُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا يَمْضِيَانِ فِي نُسُكِهِمَا حجا أَوْ عُمْرًا كذلك يقضيانه بالعام الثاني اذا كان فرضا كما ياتي ان شاء الله وهذا خاص بالجماع الذي هو العلاج فانه الذي يكون فيه هذا يفسد فيه الحج ومع ذلك يلزمه أيضا بدنا إذا أفسد إذا أفسد نسك يعني بهذا الجماع فإن يلزمه أن يلبه بدنا وذلك لكبر هذا الذنب ولأنه تجرأ على على هذا المخمور المحرم يكون بعيدا عن المرطبات يكون بعيدا عن المستلزمات من هذه يباح له المأكولات والمشروبات أنواع المأكولات من حلوى ونحو ذلك وكذلك عصيرات وما اشبهها ما لم يات المحرمات ولا يباح له التلذذ باللباس يعني يلبس ما يريد انما يستر منكبين ويستر عورته لا يباح له ايضا ترفه باخذ الشعر بالحركه نحو كما سبق ولا باخر الاظهار لان هذا كله من الترفؤ فكذلك ما يتعلق بالنساء وكذلك ما يتعلق بالصيد الحق بالسابع دواء الاحرام يجعلها تابعة للفرد إلى إلى أجمع، تابع للفرد، ويلحق به دواعيه، منها المباشرة دون الجماع، ومنها أيضا الاستمنة، من فعل ذلك فقد أتى محورا. الأسهرون جعلوا هذا مهورا ثامنا وجعلوا أقص الأظهار مهورا التاسعة فجعلوا المهورات تسعة وهنا جعلوها سبعة فجعلوا المهورات أقص الشعر وتقليم الأظهار والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس والصيد وعقد النكاح والجماع ومقدمة في الجماع أكد تقبيل واللمسية وما أشبه ذلك يقولوا اذا قبل مجرد تقبيل هل يلزمه شيء الاكثرون على ان عليه فديه فديه محور وهي شاطئ كما ذكروا ان مصعب بن الزبير قبل امرأته وهو محلم فسأل ابن عباس او ابن عمر فأمره ان يفديع عليه دم اتصحب امراته من المدينة الى مكة انه عشرة ايام وفي مرة كأنه قبلها بشفوة فلاجل ذلك أن يجعلوا هذا التعب على الرفس كانوا أرفا له والوطة أمكدمات الوطة أو دواعيه من دواعيه التلذذ بالنظر وكذلك التقبيل والمباشره دون الفرج يعني أبد نحائل أو مع حائل يعني أن يباشر المرأة مثلا يضطجع عليها كالتجاع الزوج عند الجماعي ونحوه أو كذلك أيضا عمل ما يسمى بالعادة السرية الذي هو الاستمناء فإن هذا كله من الدواعي وأكثر ما تكلم عليه تقبيل بشفوه وجعل فيه بديهه اي انه مامور بان يبتعد عن الرفث ومقدمات الرفث اذا قبل او باشر دون الفرد ولكن ما انزل في هذه الحال لا يفسد نكاحه حجه لا يفسد نشكر لا خلافة بذلك ولكن أبابهم ألدمه بدم عليه شات إذا قبل ولا منزل وأما إذا أنزل أنزل بسبب تكرار النرار أو أنزل بسبب التقويل او الضم أو المباشرة أو كذلك الافتمناء باليد فعليه بدنه وتجد أنها بقرة وتنبه مكة بمكة لمساكين الحرار وهل يفسد إذا أنزل يفسد اذا تعمد المباشره حتى انزل على روايتين احداهما لا يفسد فقال ذلك الشافعي وهي روايه عن الامام احمد لانه لا نصفي ولا اجماع يعني مجرد التقبيل ومجرد المباشرة حتى يحصل الإنزال ولا يصحك يسوع الوطء في الفرد الوطء في الفرد أكبر لأنه يجب به الحد دونهما أي دون المباشرة والاستمناء والدوائي كالتقمير الرواية الثاني أنه يفسد وبهي قال الامام مالك والعمل على الروايه الاولى وأنه انه لا يفسد ولكن عليه بديهه عليه بدنه هكذا لان ذلك علاش كانه أداخل في الرفث الذي نهى الله عنه وكلمه فلا رفث خبر بمعنى النهي أي فلا ترفثوا ولا تفسقوا لا رفث ولا فسوك ولا جدال في الحج هذا أهاتذ يمنع الحاج المحلم من هذه الأشياء الفسوق جميع المعاصي المحرمات وماذا كإلا أنه متلبس بعبادة وهذا التلبس يستدي أنه يكسر من ذكر الله يشغل لسانه بالذكر والتلبية والدعاء وقراءة القرآن ونحو ذلك يحفظ لسانه عن أن يتكلم بها الشيء أو نحو ذلك لتظهر عليه آثار العبادة وهي الفشوع والاستكانة والرجوع إلى ربه وتذكر ربه سبحانه ونحو ذلك فلأجل ذلك فلأجل ذلك إذا أخذ يخوض في المعاصي ويتكلم بالكلام السيئ يستهزئ ويسخر ويتمسخر بأحدا أو يتنقص أحدا أو يخوض مع الخائضين أو يخوضون في آيات الله أن إنها الله عند قلوة معهم واذا رايت الذين يقولون في اياتنا فعرض عنهم قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقلوا معهم حتى يقولوا في احدهم واله انكم اذا مثلهم افيتجنبوا ذلك ويتجنبوا ايضا الجدال ان لم يكن المنازعات بالامور التي لا فائده فيها ولا اهميه لها ليحفظ بذلك لسانه هكذا يقول جميع المحفورات فيها الفديه وتأتي الفدية في الباب الذي بعد هذا أي باب الفدية يعني جميع المحظورات التي منها لباس المخيط وثغتي الرأس وحرق الشعر وتكريم الاظهار وقطع وال والصيد ونحو ذلك أبي أهل فدية إلا قتل الكامل الكامل قتله أليس بمحظور تقدم لنا ان رجلا أخذ كاملة من رأسه وألقها ثم طلبها بعد ذلك ولما لم يجدها سأل بعض الصحابة سأل ابن عمر فقال هي أهون مقتول يعني الكاملة وابن عباس سأل في من ألقاها ثم طلبها فقال اكل كلسونات لَا تُبْتَغَى أَكَانَ اكل اتش واله اتش واله ده كامل في الراس ابي سبب ابو الاهل بتنظيفه اتش واله ده كامل الى اتش اورا الواصفه او فانه ياكل من الراس من البشر وتجد الذي في القمل يحك رأسه كثيرا كذلك أيضا يتولد في الثياب بسبب الوسخ الذي فيها وسخ العرق يتولد منه هذا القمل ويكون أيضا سببا لأن كونه يحك جلده من أثار أقرف الكامل ونحوه فالقامل ليس فيه فدية كما تقدم قوله تلك ضألة لا تبتغى لكن رؤية عن الإمام يحمد أن من قتل كاملة يبعم شيئا يتصدق كورا بشيء يسير أروي عن إسحاق ابن إبراهيم وهو ابن رافع وكان زميلا للإمام يحيى أنه يقول يتصدق بتمرة إفما فوقها عن كل تمر عن كل قملة. اما عقد النكاح فلا فديه فيه وانما يبطل العقد كذلك إذا شراء الصيد اذا اشترى صيدا يؤمر بان يخلي سبيله لو كان معه صيد ضابطا او وائل او اروى وكان قد اربطه بحبل وركب به في سياره مثلا او حمامه او نحو ذلك وأحرم وهي معه قبل ان يذبحها أمر بان خلي سبيلها ويقال لا لا تدخل بها الحرم اذا دخلت بها الحرم فانها يحرم عليك اذبحها في الحرم لأنها صيد وكذلك إذا لا تبقيها معك وأنت محرم يمر بي يخلي سبيلها أما لو ذبحه قبلها يحرم واشتصحب لحمه فإن ذلك جائز وفيه قصة أبي قتادة لما عاقر حمار الوحش وهو غير محرم وجاء به إلى رفكته ثم سلقه وطبخوا منه واكلوا من لهمه ثم توقفه بانت ذلك وقالوا كيف نأكل نحن محرمون والله تعالى يقول وحرما عليكم صيد البر ما دمتم حرما فكيف نأكل وقد فرم علينا صيد البار ولكن لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فقال هل منكم أحد أشار إليه أودا له قالوا لا قال فاكلوا ما بقي يقول البيض فيه قيمته اذا اسرف البيض فيه قيمته مكانا روي ذلك عن ابن عمر وغيره وروي ايضا عن عمر اعتقدم قول ابن عباس في بيض النعام قيمته وكذلك عن ابي مرفوع في بيض النعام ثمنه دل ذلك على انه يفزع بقيمته هذا اذا كان محرما أما بعض الدجاج فإنه جائز لالحاقه بما هو مملوك الدجاج يكون مملوكا فيباخذ أبحثه للمحرم ويباخذ أبحثه بالحرم وكما يذبحه كما تذبح الشات والناك أفنح ذلك في الحرام أي لأن هذا من ما يدخل في الملك وليس هو مما يطير وليس هو مما ينفر من الناس بل يألف البيوت والناس يقول فيه بعض الشعر كذلك جاج البيوت له نريش ولكن لا يطيرن مع الهمامة يقول رؤية عن عمر رضي الله عنه أن في جراد اي جزاء يتقدم فذكر الجراد في الدرس الماضي من من يقول إنه من البحر ولا جزاء فيه ومن من يقول إنه نشر الشحود هو المشهور أنه من البر حيث أنه يطير يشاهد طيرانه واذا غمس في الماء فإنه يموت فعلى هذا فديته ثمنه الذي يساوي أذكر بعد ذلك بعض المحظورات ومن ذلك الشعر او الظفر كيف يهدأ الأثر على أن الشاره الواحدة فيها طعام مسكين، وكذلك الظفر الواحد يطعم فيه مسكينا، وشعرتين يطعم مسكينين، أو رفرين يطعم مسكينين. قالوا لأن المده اقل ما يجب هكذا قالوا اقل ما يجب ولكن كانهم يقولون اذا خلق ثلاث شعرات فانه يكون قد فعل محبوراً ويكون عليه عدم يتقدم في المحبور الرابع إدارة الشعر ولو من الامس ويستدل بقوله تعالى لا رؤسكم رؤوسكم حتى يبلغ الهادي ونهي الله إذا علم أرجع أن إنما تجيبه في جهنم ما ما يسمى حلكا، أما إذا نصف ثلاثة شعرات أو أربع من أي جزء من راسه من جوانبه أو من وجهه أو من أمه أو من سائر بدنه، فإن ان أن هذا لا يسمى. ومهضورا كله يكتفي بالطعام عن كل شعرة طعام مشكين يعني عن أربع شعرات أربعة امداد من الطعام الميتاد الرواية الثانية ولعلها عظا قريبة أن كل شعرة فيها قبضة من طعام يعني قبضة باليد من دقيقا أو من بر أو من سمر أو من أرز يتصدق بها على المساكين. اذا إذا ناتف ثلاثة أو اربع شعرات أو خمسة ففي كل شعرة قبضة من طعام وذلك لانه لا تقدير فيه الشرع ما قدر فيه تقديرا وانما نهى عن اخذ الشعر نهى عن, أخذ عن الحلق والحق به النتف والحق به ايضا الزياره الازاله يقولون فاذا كان كذلك وجب المصير الى الاقل و اكل ما روي ان المجد فانه اكل ما روي في فديه المهبورات الطعام مسكين لان الله تعالى ذكره في قوله تعالى ومن كان مليئا او على سفر يعني وكان به حكة من راسه من كان, كان مريضا أو به ألم من راسه فحلق ففدية من صيام أو صدقات العونسك فجاء لحلق الرأس كله ما فيه إلا هذه الشعاء الفدية صيام ثلاثة أيام قد حلق رأسه كله اطعم ستة مساكين كل مسكين من الدبر وقد حلق راسه كله فلا يقال انه إذا حلق ثلاثة شعرت عليه بدنه، أو عليه بديه، أو عليه صيان ثلاثة ايام هنا نقول إن الأمر أسهل من ذلك المد أكل ما يجب أفيت تفي بالمجد ثم يقول الضرورات تبيح المحرورات تبيح للمحرم المحرمات ولكن لا تسقط الفدية ولل على ذلك قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من ففدية من صيام أو صدقة أو نسك مريضا أو به أذم الرأس فحلق فعليه بديه وقع في ذلك قصة في العهد النبوي في, غزوة في, في عمرة الحديبية كان معهم كعب بن عجرة وكان بعيد الأهل بالترفوة وكان عليه جمة شعر ثم إنه من فول السفر تولد فيها القمل يقولوا فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ايؤذيك هوامك يعني الكامل سماه هواما لانه مما يؤذي بأكله من الراس انه ذلك فقال نعم فقال احلق واصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين أو إن شكنتك وكان يسأل عن هذه الآية في سورة المقرة الآية الواحدة مائة وستم وتسعون فيقول إنها نزلت في وإنها لكم فهذا المحظور الذي هو الحكة والرأس أشدة الحكة أباحت له أن يهلك ويفعل المعوى يفدي وهكذا عظى غير ذلك من الضرورات فمثلا يشتكي كثيرون إذا نزلوا في مجدار فتلعيلة على ليلة العيد أقد يكون هناك برد شديد لأنهم يزلون بها نزولا وليس بها أبنية وليس كلهم يجد ما يمكنه أتا نومنا بالسيارة ونحو ذلك فينامون على الأرض ويأتيهم بردا أبرد شديدا، أقد يحتاجون معه إلى الأكسية وإلى اللحظ فيلتحبون ويغطون رؤوسهم مع أن تغطية الرأس من المهورات ففي هذه الحالة عليهم فدية كل من غطى رأسه فعليه فدية وتقاس بفدية حلق الرأس يخير هذه لثلاثة صيام أو صدقة أو نشك وهكذا عظى إذا اضطر إلى لبس مخيط لم يجد ثياب إحراء فلبيس قبيصاً لباس المتاد يقال عليه أيضاً فدية فعل ذلك أيضاً ضرورة وهكذا لو يتطيب للضرورة أو لحاجة شديدة الملحة يكون عليه أيضا الفدية النصيام أو صدقة أو نسوك هذا إذا فعل ذلك قبل التحلل الأول وأما إذا قتل الصيد إذا قتل الصيد بعد قبل التحلل فان فيه في الجزاء حتى ولو كان غير متعمد هكذا نص والاكثر او كثير من العلماء يكار خاص بمتعمد لقول الله تعالى من قتله منكم متعمدا الجزاء مثل ما قتل امننا في الاخره ولكن اذا صال عليه شيء من الصيد فدفع الصائل واجب ان الانسان عليه ان يدفع ما يصل اليه عليه وما يؤذيه حتى يتخلص من ذلك الاذى فلو صال عليه مثلا ظباء او وعول أفعله أن يدبعها أعله أن يدبعها ولو بأن يقتل من ما يقتل وكذلك كما إذكرنا إلى تعلم في بدنه، واحتاج إلى لباس مخيط أو إلى تغطية رأس أو إلى الطيب أو نحو ذلك وأما الجماع فلو قال أنني لشدة الشهوة لشدة الشهوة أنني لا ألم ان أستطع. ألم أستطع أتهمل وأصبر غلبتني الغلمه إلى أن وقعته الجماع أو وقعت على لقوة الشهوة في هذه الحال إن كان جماعا باطلا نسك حجا أو عمره وإن كان استمناء أو مباشرة لقوة الشباق فإن لا نقول يفسد ولكن نقول عليك الفدية لا تسكت الفدية ولو كنت مضطرا لأن الإنسان الذي يتحمل قديما كانوا يتحملون نصف شهر يعني أشرة أيام من المدينة إلى مكة وخمسة أيام في مكة يقدم في اليوم الخامس أبقونه إلى اليوم العاشر ويتحملون ويصبرون أما هذا كلا وسواء كان ذلك من الرجل أو من المرأة المرأة مثلا لو أنها قفزت على الرجل وأخذت بشره مثلا أو تهتك به إلى أن أنزل أو إلى أن أنزلت هي فلا بد من الفدية هكذا اعتجب الفدية من هذه الأشياء إلا الضرورات الضرورة إلى نباس الضرورة إلى تغطية الرأس من وقاية شمس أو نحوه أو برد الضرورة أيضاً إلى الصيد لو قال مثلا أنا ما وجدت ما أتقوت به إلا أن أصيد هذا الضبي أو هذه الأرنب نقول لا كذلك لأنك مطر ولكن تأثبت عليك الفديه هذا باب المحورات الباب الذي بعده باب الفدية أن أقرأه في الدرس الآثي إن شاء الله Thank uh -huh. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على قائد الغر المحجلي نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في النذر والشهادة وحكم شاهد الزور وشارب الخمر ولا تفعلن النذر من نذر سنة لفقدانه من كل هاد ومرشد. ولا تحسبن النذر للخير جالبا بل النذر مخراق البخيل المشدد وليس, وليس حرام الفعل اذ ندب الوفى به في كتاب الله مع صدق مسند وكن عالما ان الشهاده منصب من الدين حفظا للحقوق من الردي وفيها صلاح للفريقين حق ذا يصان وتبرى ذمه المتجحدين. وكن احتياط عن شهاده ثريه تقول الى سخط المهيمن في غدي وتوجب للاتي بها في مقام في مقامة الجحيم روى هذا ابن ماجه اسندي <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه هذه الأبيات تتعلق بالنذر وتتعلق بالشهود أو بالشاهدين كشاهد الزور ونحو ذلك. ولا تفعل النذرة ولا تفعل من النذرة من نذر سنة. لفقدانه من كل هاد ومرشد اي لا تفعل النذر فليس النذر سنه وليس لفقدانه من كل هاد ومرشد يعني انه منهي عنه ومفقود من الفادي ومن المرشد ودليل ذلك في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل كيف يستخرج به يقال مثلا الانسان قد يكون له حاجة. قد يكون مريضاً. فيقول. إن شفيت من المريض علي مئة. أتصدق بها. أو يقول. إن شفي ولدي. فعلي أن أتبه حشاتاً. أو يقول إن ربحت في تجارتي فعلي أن أتصدق بمئة أو بألف أن أقول لا حاجة إلى هذا النذر أليس عقد النذر سببا للذب هل تعتقد أنك لا تربح إلا إذا نذرت اتعتقد انك لا تشفى من المريض الا اذا نذرت ان نذرت هذه الصدقه او هذا التبرع اذا قدر الله لك ان تصح قدر لك ان تسلم وتشفى فليس سبب ذلك هذا النذر عليك ان تتصدق بما تريد التصدق به دون ان تلزم نفسه فيقال هذا انسان بخيل ما تصدق إلا بعدما نذر وبعدما الزم نفسه فليس النذر هو الذي سبب شفاءه اذ ما هو بخيل واستخرج به هذا المال لشده بخله هذا معنى انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل ثم قد ذكر الله تعالى النذر ومدح الموفين به قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون فمدح الموفين وكذلك قال تعالى ما أنفقتم من نفقه أو نذرتم من نذر إن فإن الله يعلمه فدل على أنه يجب الوفاء به إثابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وهذا فيما إذا كان النذر نذر طاعة فإن عليه أن يوفي به ولا يجوز له ترك الوساء في الصحيح كوله صلى الله عليه وسلم ثم يجيء قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يعتمنون وينبرون ولا يوفون فعابهم بانهم لا يوفون بالنذر الذي أجلم به أنفسهم فاذا كان نذر طاعة أكثري يقول مثلا علي لله أن أختتم في هذا الشهر القرآن، علي لله أن أصلي في هذه الليلة عشر ركعات، علي لله في هذا الشهر أن تصدق بمئة أو يقول إن ربي تجارتي إن ربي في هذا الشهر <سؤال> ربحت <قارئ> فيها للأكسية فعلي لله أن اتصدق من أصف الرب <بالنسبة> أو أتصدق بالثمن كله فهذا يسمى نذر طاعة عليه أن يوفي به وأما لذور المعصية فلا يجوز المفاء بها يحدث. أمن القبوريين أن يقول لأحدهم يشهدوا أن إذا شفي مريضي أو فلان والدي أو ولدي فعلي أن أذبح للقبر الفلاني أذبيها أو فعلي أن أعتصف عند القبر ليلة او فعلي ان اسرج ذلك القبر اجعل عليه سراجا طوال الليل او فعلي ان اهلك عليه سمنا على ذلك القبر هذا شرك ومحرم وكذلك عظم النذر المعصيه فكأن يقول إن سلمت من هذا المرض فعلي أن أشرب الخمر في هذا الشهر مرة أو مرارة هذا حرام لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة نقول أنت نذرت أن تزني نذرت أن تسكر تشرب خمرا نذرت أن تقتل بريئا نذرت ان تسرق حرام عليك هذا الفعل لانه من العاصي ولكن عليك الكفارة عليك اطعام عشره مساكين او كسوتهم فيقول ولا تفعلن النذر من نذر سنه لفقدانه من كل هادم ومرشد يعني انهم ما كانوا الهجاة والمرشدون مفكوز النذر منهم بل ياتون بالطاعة دون أن يجزموا أنفسهم صدقة أو صلاة أو قراعة أو حجا او نحو ذلك ذكروا أيضا أنه إذا كان في النذر تعذيب نفسه فإنه لا يجوز اي انه من يعذب نفسه راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقم بالشمس فسال ما هو فقالوا هذا ابو اسرائيل نذر ان يقف ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه أن يجلس ويستظل ويتكلم ويتم صومه الصوم عبادة أما تعذب نفسه بالشمس الشمس أفليس بعبادة ولا تحسب أن النذر الخير جالبا بل النذر مخراق البخيل المشدد لا تعتقد أن هذا النذر هو السبب تقولوا سوف أندروا بصدقة إذا ربحت لأني اربح بسبب النذر أشهدكم أني إذا ربحت بها بسلأتي أن أتصدق بمئة لا تعتقد أن النذر هو الذي يسبب أنك تربح. أو يقول مثلا عيش في ولدي فعلي أن أتصدق بمئة هل النذر هو السبب في إشباء ولدك أو في الهتجارتك أو في نجاحك باختبارك مثلا ليس هو النذر الله تعالى تقدر الأشياء ولذلك يقول بل النذر بخراق البخيل يستخرج به من البخيل فيقال له انت بخيل حيث انك ما تصدقت الا بعدما نذرت هذا النذر يقول وليس حرام الفعل وليس حرام الفعل ابن جبل وفاء به في كتاب الله مع صدق مسندي هكذا الفعل اذا نجب الوفاء به النذر دل على انه جائز يوفون بالنذر من النذر ان يطيع الله بل يطيعه دل على انه ليس بحرام ولكن عقد النذر هو الذي ينهى عنه والنذر أيضا مع عملا في الأمم قبلنا. قال الله تعالى عن إيسا يخاطب أمه. قال فإما ترين من البشر احدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نذر اني نذرت ان اصمت ولا اكلم احدا وانا الذي سوف اكلمهم وهو في المهد وكذلك امها امراه امران قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا يعني تقول إن ولدت ولدا سليما ان اجعله خادما للمسجد المسجد الأقصى فهذا نذر دل على أن النذر ليس حرام الفعل حيث نجم الوثاء به في كتاب الله مع صدق مسند مع صدق الأحدين المسندة أنت ما يتعلق بالنذر وبعد ذلك ذكر ما يتعلق بالشهادات وكن عالما ان الشهاده منصب من الدين حفظا للحقوق من الرديء شرعت الشهاده فهي منصب من الدين منصب رفيع شرعت لحفظ الحقوق من الردي الذي يسرق أو يجهد أو ينهب أو نحو ذلك اعلم أن الشهادة منصب الرفيع منصب من الدين الرفيع حافظا للحقوق ولذلك أمر الله بها في آية الدين قالوا استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل مرأتان إلى قوله تعالى ولا يأبى شاهد ولا, ولا يمر كاتب ولا شهيد ولا تكتم الشهادة وعيقتمها فإنه آزم قلبه وقال في آية الثلاث وَأَشْهِدُ لَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ أَقْئِمُ شَهَادَةً لِلَّهِ فالشهادة تعتبر منصباً من مناصب الدين يحفظ الله تعالى بها الحقوق يقول وَكُنْ عَالِمًا أَنَّ شَهَادَةً مَنْصِبٌ مِنَ الدين حفظا للحقوق الْحُقُوقِ مِنَ وفيها صلاح للفريقين حق ذا يصان وتبرا لمه المتجهد فيها صلاح للفريقين صلاح لصاحب الحق انه يقول عندي شهاده شهاده على ان هذا مدين عنده دين مئة أو ألف شهاده على أنه هو الذي تعجى الذي طعن أو الذي اغتاب أو الذي اغرب أو شجى أو قطع طرفا أو قلع إصبعا أو عقرشاتا عندي شهادة ففيها حضاء الحق وفيها صلاح الفريقين حق صاحب الحق يصان وحق الاخر تبرا وزمته صلاح لكم جميعا انت يا المدعي يصان حقك يشهد الشهود بأنك, بانك تملك كذا وكذا وبانك تطالب هذا وانت ايها المدعو الطرف الثاني تبرأ ذمتك أحق هذا يصان وتبرأ ذمة المتجحد وكن باهتياطاً عن شهادة فريا تقول إلى شخص المهيمن في غادري شهادة هيريا. اي شهاده زور احذر منها كن الاحتياط اهتف الا تشهد شهاده زور اي شهاده كذب لانها تؤول الى سخط الله تسبب ان الله يسخط عليك ورد فيه حديث لا تزول قدما شاهدا من الزور حتى يعرض على النار امدح الله تعالى المؤمنين بابتعادهم عنها فقال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا من لغي مروا كراما أي لا يشهدون شهادة الزور هذا تحذير منها ذهبت عراه أنه صلى الله عليه وسلم قال انا اخبركم بأكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قالوا ليس هو سكت فيقول احتف وابتعد عن شهاده الفريه التي تسخط المهيمن تسخط الله تعالى يظهر سخطهم اليوم الاخر وتوجب للاتيه بها في مقامه الجحيم روى هذا ابن عاده اسندي توجب للاتي بها الذي يأتي بشهاده في الزور في المقام في القيامة توجب للاتي بها في القيامه اي جحيم اي نار جهنم روى هذا ابن ماجه ذكرنا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدما شاهد الزور حتى يعرض على النار ذكر هذا هنا أنها توجب للشاهد في القيامة الجحيم روى هذا من مجاة المسند يقول وكم حذر الهادي الوراء عن شهادة بزور ابي تهديد هل وتوعدي حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الزور عن شهاده الزور في هذا الحديث الذي ذكرنا انه قال لما ذكر اكبر الكبائر فقال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشاهد الزور فحذر عنها بتوعد يعني بوعيد شديد يجب ان الشاهد لا يشهد الا على حق وروي انه صلى الله عليه وسلم قال لرجل الست ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد او دع اي لا تشهد الا على شيء أن تعرفه كما تعرف ان هذه هي الشمس اي ونقف وعافنا والله اعلم وصلى الله على محمد